بسم الله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان هذا في ليلة كم زي القاعدة يعني ليلة السادس والعشرين في ليلة السادس والعشرين من شهر في القاعدة المحرم للعام الثامن والعشرين من بعد الأرض عمية والألف مليجر وَوَصَلْنَا إِلَى بَادِ أَلْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ الصوت يحتاج إلى لأ... باب الخوف من الشِّر وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر عنه وفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال القليل عليه السلام ودنوبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنهم فقال الرياض طيب. أخفوا ما أخاف الشرك الأصغر كفة كفة كفة. هذا الباب يعد مكمله للابواب التي التي قبله في بيان اهميه التوحيد وخطوره الشرك وكل الانبياء والمرسلين قد حضاروا أقوام الشرك بكل صوره وكانوا يخافون عليهم من الشرك صغيره وكبيره وكفى يعني تخويفا من الشرك هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات وهو يدعو غيره أجل و جل ولا يغفر لمن مات وهو يتوجه بأي عبادة من العبادات من ذبح ومن نذر ومن محبة ومن خوف ومن رجاء إلى آخر العبادات الظاهرة والباطنة لغيره سبحانه وتعالى. ولكن من نات موحدا ومصر على أي ذنب من الزنوب التي يدون الشرك او من زنا او من شرب خمر او من بقيه الكبائر نعم فهذا خلف في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك يعني كان دعاء إبراهيم عليه السلام في الآية التي تليها ربي وجد ابني وبني أن نعبد الأصنام ربي وجد ابني يعني دعا الله عز وجل أن يجنبهم من دعاديهم أن نعبد الأصنام ولم يقل رب جنبني وبني أن أن نقع في شرك الحاكمية حيث أن هناك من يقول إن أخص خصائص التوحيد هو شرك الحاكمية فلماذا لم يقضي إبراهيم عليه السلام رباه عز وجل أن يجنبه هذا الذي يعد الوقوع في مخالفته مخالفة لأخص خصائص التوحيد لم يدرك إبراهيم عليه السلام أخص خصائص التوحيد بل جعل أخص لو صح هذا المصطلح يعني, يعني لو تنزلنا يعني مع المخالف وقلنا إنه يعني يصح أن يقال هذا المصطلح ف ما هو أخص خصائص التوحيد الذي خاف ابراهيم عليه السلام؟ على نفسه وعلى بنيه من الوقوف مخالفته عذابته الأوثان والأصنام بشدة صورها لأن الصلم يعني على قول بعض أهل العلم ويمثل الصور نعم يعني التماثيل المصورة أو الصور بشدة أنواعها <تصفيق> التي تعبد من دون الله وأما الوثن أعموا من الصنم وقيل إن الأوسان هي يعني الأنصاب والمقامات وما شكل ذلك وقد يقال أنه إذا اجتمع اخترق وإذا افترق اجتمع يعني قد يقال هذا ولكن الأقرب للصحاب أن الوثن أعم من الصنم في المعنى ف... ف الذين يتوجهون الى الاضرحه والمقامات ما يرتبون يت على الاموال بالدعاء وبالذبح و وب... بتقديم فانهم قد قد عبدوا وثنا هذه المقامات والقبور هي من الاوثان ونذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح اللهم لا تزغ قلبي وهنا يعبد وقال قال الله عز وجل ولقد ارسل نعم نوحا الى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آه. لماذا خاف نوح عليه السلام على قومه العذاب العظيم خاف أن يعبدوا غير الله و وعلى هذا المنوال او على هذه العقيدة كانت كان كل الأنبياء المسلمين يخافون على أقوامهم أكثر ما يخافون من من الشرك من أن يقعوا في الشرك و هو بهذا اقام ابراهيم عليه السلام الحج على قومهم وقال سبحانه وتعالى وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شير وسع كل شيء علما فإبراهيم عليه السلام بينا لقومين أنه لا يخاف ما قد أشرك به قوم ليس هذا والذي يخيفه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل لي عليكم السلطانة هكذا هكذا يعني يعني بيّن إبراهيم عليه السلام الـ الـ الاستغراب والاستعجاب من هؤلاء الذين خافوا يعني من هذه الأوثان الصم البكم العم وما خافوا أنهم طب أشركوا بالله هذه الأوثان الأصلية كيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل لي عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم, كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لظلم وليك لهم الأمن وهم موتدون فمن أراد يعني يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة فعليه بالتوحيد مهما أراد السلامة لأهله ولجيرانه ولأقاربه ولأصدقائه ولكل ول ول ول ول ولأهل حيه الذي يعيش فيه فعليه أن يهتمه اولا وآخرا في دعوته بأن يذكرهم بالتوحيد وأن يعلمهم التوحيد وأن يظهر لهم خطورة الشرك لأنه للأسف الناس او المسلمون إلا من رحم الله قد خف عليهم الشرك لضعف العلم وعلم لقلة دعاة التوحيد فهم يعني قد قد واجدون أغلب من تصدر للدعوة خصوصا في هذه البلاد حتى لا نعمل وفي غيرها من بلاد الإسلام يعني قد وجدوا أن هؤلاء الدعاء إلا من رحم الله منهم لا يظهرون خطورة الشرك ولا يعني يعرجون عليه إلا قليلا وإنما يعظمون ويفخمون في أمر المعاصي والكبار العملية فقط فتجد أن يرهبونهم من الزنا ومن الربا ومن ترك الصلاة على يعني دون الدخول في الخلاف حكم ترك الصلاة كسن إنه إن يعدي من الكفر الأكبر الكبار العملية يرهب له من أشد الترهيب ولا يعني يذكرون عشر هذا الترهيب في التحذير من الشرك الأكبر وإذا مروا عليه مروا كرامه ف يعني هذه يعني هذه <تصفيق> من المدلهمات <تصفيق> التي حلت بايه بالمسلمين ف... فلذلك صارت اللي صارت ولو كان يعني هؤلاء الدعاء صادقين في إرادتهم لنصر الإسلام نسعوا جاهدين بكل ما أتهم الله من أسباب ومن علم ومن يوم جهد لتخويت الناس من الشرك ولتعليم الناس التوحيد بكل أقسام و... ولقد يعني عاش نوحا عليه السلام تسعمائة وخمسين عاما ما كل ولا مل <تصفيق> في, تذكير في تذكير الناس بالتوحيد وفي تحذيرهم من الشرك <تصفيق> ورغم هذا الجهد الجهيد الذي لا يقارن بجهد كل هؤلاء الدعاء في هذا الزمان على الساحة وقال أنه بجهد نوح عليه السلام ما آمن معهم قليل في نهاية الأمر ولكنك في الجانب الآخر تجد مثلا أن حزب الإخوان المسلمين يفتخر أنه أكثر الأحزاب تبعا في العالم ويعتبر أن هذا من علامات نصره وما حذروا أدعاهم من الشرك بكل صور بل زيانوا لهم صور الشرك وحسن البنة رب أدعا على هذا ففي مذكراته التي تعد دستورا من دساتير الدعوة عندهم يعلم أدعاهم زيارة الأضرحة بل يفتخر أنه كان يمشي إلى الضريح الكلان في ضمنهور كذا وكذا من الساعات ثم أتى بعده عمر التنساني المرشد الثالث وقال صراحة إن دعوة, الأم... إن دعوة الأولياء إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها فيه شرك ولا وثني ويقول حسن المدني في أصول حزب الاكوان 20 ان التوسل من المسائل الفرعيه التي ليست من المسائل العقد حتى يميع الامر وهكذا يعني توسل به هل, هل حصل المدني خاف على المسلمين الشرك كيف يصير هذا مجددا للدين وهو ما سلك سبيل الأنبياء في الخوف على أقوامهم من الشرك الأكبر والأصغر وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بدر الدادرة من أصحابه في حديث ذات أنواق ما إيه ما هادنا هذا الأمر ربما لو كانوا حديثي عهد بشرك فقال لهم لأن قالوا لو اجعل ذات أموات معلق عليها أسلحتنا قال لقد قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة هم كما لهم آلهة هكذا بكل حزم وشدة لماذا لأنه خاف على أصحابه من الشرك الخوف من الشرك اجنبني وضني أن أعبد الأصمام الاجتناب أي يجعلني في جانب بعيد يعني هكذا عبر بهذا التعبير الذي يوحي أنه كأنه يعني يريد أن يكون الشرك هذا في آخر الأرض هو في أولها عليه السلام و لذلك كان إبراهيم أمة أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين نعم Oh, geselke <coughs> meneer. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> بارك الله فيك يا علي كم تبلغ من العمر يا علي ما شاء الله بارك الله فيك وجعل عمرك فطاة الله وقال الله عز وجل ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني بيّن إبراهيم عليه السنة بعد ذلك لماذا داع هذا الدعاء لربه خوفه على نفسه وعلى بنيه من بعده من الشرك لأنه وجد أن هذه الأصمام أو الأوسان أو المعبودات من دون الله التي هي من التواغيط أظلمنا كثير من الناس انتطى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لا يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون علم أن كثير أن كثيرا أو أن الكثير من دني آدم أو أن الجن الغفير من دني آدم سقطوا إحنا. في تخاخ إبليس في الفخ السيطاني الأعظم فلذلك بارك الله فيكم إذا وجدتم نداعية أو واعدا من الوعاظ يركز جل دعوته على تفخيم وتعظيم المعاصي والكبائل العملية و... ويصل به الأمر إلى أن... إلى, أن... إلى أن يجعل هذه الكبائر العملية كأنها مثل الشرك أو أعظم من الشرك سواء قال هذا بلسان حاله أو بلسان مقاله وفي الوقت نفسه يعني قد يهون الأمر ويهون الخب في شأن صور الشرك الأكبر من دعاء غير الله ومن الذبه لغير الله ومن الاستغاثة لغير الله عز وجل فاعلموا أنه ليس عليه على سبيل السلف وليس على سبيل الأنبياء وإن قال بلسانه إنه سلفي فأذا قصاص يسلك مثلة القصاص في يعني إشغال الناس لما لا ينفعهم وفي تعظيم ما لم يعظمه الله وفي خفض ما قد عظمه الله و... والشرك شأنه عظيم ولذلك كانت أول وصية للقمان عليه السلام لابنه قال يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم العظيم أعظم من قتل النفس وأعظم من ترك الصلاة وأعظم من يعني زن المحارم الذي هو يعده أخذف أنواع الزن ولكن الذي يدعو غير الله الذي يدعو الحسين أو السيد البدوي ها من دون الله أعظم إثما وجرما من هذا الذي قد زنه بمحارمه رأيسه. أنتم تستنكفون أو تأنفون من أن يعني يتهم أحدكم بأنه قد زن بمحرمه لعظم هذير جريمة فكيف لا تستنكفون من الذين يتوجهون إلى هذه أوسام المقامات والقبور بالدعاء وبالعباد وتهونون من شأنه أهلا فأهلا ها يعني يعني نعوذ بالله من الحول بعد القول ومن الضلاله بعد الهدى اقرا اقرا المصنف زيدون <تصفيق> اخر حديث اقرأ آخر حديث قرأته أنسا الحديث أخوط ما أقفع أينا وفي الحديث أخوط ما أقفع عبد المجد الأصغر أسئل عنه خطال سياء وعبد <تصفيق> المسعود رضي الله عنه لا كافة كافة طيب يعني الآن أورل المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليدل على ما باوب به أنه صلى الله عليه وسلم بينا لهذا الحديث أنه أخ وف ما يخاف على أمته ليس الشرك الأكبر فحسب قال الشرك الشرك الأزرر فكيف بالشرك الأكبر إذا كان أخ وف ما يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر الذي هو الرياء فكيف بالشرك الأكبر وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وغيره بإسماء الحسن من حديث محمود ابن لبيت وقد اختلف في يعني صحبته والراجح أنه صحابي قيل إنه رؤية فقط للنبي صلى الله عليه وسلم دونه ولكن لم يسمع منه شيء ولكن الراجح أنه صحابي وفي تتمة الحديث يقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا إلى من كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ما هو الرياء ما هو تعريف الرياء يعني كما قال سبحانه وتعالى في بيان صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يرؤون الناس ولا يذفرن الله إلا قليل الرياء أمره عظيم أيضا لأنه يعني يعني قل أن يسلم منه أحد إلا مرحم الله هو قرين يعني قرين النفاق كما كان صحابة ورجل الله عنهم يخافون على أنفسي من النفاق أشد الخوف كذلك كان يخافون على أنفسي من الرياء وكذلك يمداج أن نكون نحن كذلك يعني نعوذ بالله من أن يعني تجعل أعمالون يوم القيامة هباء منصورة بسبب الرياء لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا وجه كريم أنا أغنى الشركاء أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل, عملاً من عمل عملاً أشرك فيه معي غيره تركته وعمله كما أخرج هذا الإمام مصري رحمه الله تعالى وأيضاً من صور الشركة التي خاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. <تصفيق> رحمك الله أن يقول الرجل ما شاء الله وشئت يا فلام يعني كما أخرج الإمام أحمد وغيره نعم الحديث أبو بكر رضي الله عنه نعم أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قال أو سئله أنا يقول ما شاء الله وشئت يا فلان فقال قولوا ما شاء الله وحده وفي إسناد حديث أبي وكر يعني ضعف ولكن له شواهب أخرى نحو حديث أبي موسى العشاريه وضي الله عنه يعني إسناده جيد أو رجاله ثقاط إلا أبو علي راوي الحديث عن أبي موسى وهو يعني مجهول وقد ذكر ابن حمدان في الثقاة ولكنه يعد سهيدا جيدا لحديث أبي وكر <تصفيق> هذا أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وجاء فيه أن أبا موسى رضي الله عنه ذكر عن عمر أنه قال أن, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطبنا قال يا أيها الناس <تصفيق> نعم نعم معظرة هذا الحديث أبي موسى هذا هو, هو في عدو سيد الحديث آخر ليس حديث أبي بكر الحديث الآخر وردناه صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمر نعم نعم نعم هذا كان أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث حزيفة من اليمن عن أبي بكر الشركوا فيكم أخفى من دبيب النمر نعم و <تصفيق> وأخرج الإمام أحمد كما ذكرنا الآن من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه وأنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا الشركة فإنه أخفى من ذبيب النبي فقيل له كيف نطقيه يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه هذا يعني حديث حسن لشوايتي ومن الشرك أيضا الأصغر أن تقول لولا يعني لولا فلان ما فعل الله له كذا ونشر لولا لولا هذا القصي الذي انا وضعته على باب البيت ما ايه ما تمكن سارق أن يسرقني ف في هذا يعني جانب من التعظيم للأسداب فيه نهي الأخذ بالأسداب ليس ليس من الشرك ولكن من الشرك الأصغر أن تعظم أن تعظم هذه الأسداب وتعتقد أنه لو لا وجود هذه الأسداب ما فعل الله لك كذا وكذا فهذا يعني يعد من إيه أيضاً من الشرك الأصغر نعم قد أخرج أيضاً الإمام أحمد والنشائي في السنن الكبرى وأبو داود في السننه بإثناد صحيح من حديث حزيفة ابن اليمام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان هذا بخلاف الحديث الذي قال فيه قول ما شاء الله وحلم هذه تجوز هذه تجوز و حرف السين هنا به مفرق المرء من الشركه اصغر في هذه العباره اذا قلت ما, ما شاء الله وساء فلان وقعت في الشركه الاصغر بحرف الواو طبعا وبالنية وبالقصد وأنك أسركت هذا مع الله عز وجل ولكنه ولكن ليس أنت لم تشرك هذا مدخلوق أو, أو لم تشرك فلانا هذا مع الله عز وجل في, في, أن في أنك جعلته ندا لله في الأبادة وإلا لكان هذا من الشرك الأكبر ولكنك أسركت الشركة اللفظية ما سويت بينه وبين الله عز وجل في, في اللبس فاعطفته على الله عز وجل هذا المخلوق حرف واو العصر التي تقتضي التشريك في اللغه وكانك كان قلبك ايضا تعلق بهذا المخلوق من ناحيه الاسباب فايه فلذلك وقعت وقع قائل هذه العباره في الشرك اللفظي الاصغر و اما قلت ما شاء الله ثم ما شاء فلان هذا من ناحيه المعنى اللغوي ليس من التشرك ان ثم هنا تقصد ايه الاسترخاء فالسبب جاء بعد ايه بعد تقدير الله عز وجل او بعد الله فما الله ثم فلان فثم شاء فلان فالعبد مشيئة ولكن, ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الملك سبحانه وتعالى فالمقدم هي مشيئة الله عز وجل اقرأ لزبابه وعلي ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من النار رواه البخاري وحمده الله زاد ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث بعد ذلك كما ذكر هذا البخاري و كما اخرج اخرج هذا البخاري رحمه الله تعالى انه قال قال ابن مسعود وأنا أقول ومن مات لا يدعو من دون الله نذلا دخل الجنه ما المقصود بالند ما معنى من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار الند هو المثير والنظير أن تجعل لله عز وجل مثيلا أو نظيرا أو ندا في العبادة تتوجه هذا الند بالعبادة التي لا تكون إلا لله وحده فجعلته ندا لله فالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هذا معنى الشرك هذا معنى الشرك تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله وحده من العبادات وكذلك من الأسماء والصفات أن تصف المخلوق بما لا يوصف به إلا الله أن تصف المخلوق بعلم الغيب الذي لا يوصف به إلا الله فطوفيفا المخلوق بسماع الدعاء وانت على بعد منهم ده بتغير طبعا يعني الان انت لو لو دعوت قمت بالدعاء دعو دعوته هل يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم أنت هنا في مكانك مثلا أو حتى لو كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمع دعاك لكن لو اعتقدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الدعاء فقد جعلته ندا لله وكذلك لو اعتقدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يفرج عنك الكرد ها فقلت يا رسول الله أهفني يا رسول الله في وقت الشدة والكر فقد, فقد جعلته ندا لله من ذا الذي يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ولذلك إذا تأملت في دعاء الكرب من الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أن دعاء الكرب التوحيد. هو عبارة عبارة عن ثناء على الله بالتوحيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات ورب, ورب الأرض ورب العرش الكريم توحيد كله ثناء على الله هذا دعاء الكرب أنت قد سن لك أنك إذا وقعت في كرب تتوجه إلى الله سبحانه بهذا الدعاء الذي اجتمل على الثناء على الله وعلى توحيد الله فقط ليس في مسألة ليس في مسألة الدعاء لم يمسألة أو دعاء سناء فقط هذا في الكرب وأمن أصحابه التصوف الشركي البدعي يعلمون أتباعهم أنهم في الكرب يجأون إلى الأمواكس و... ويعني يعطونهم أو يمدونهم بهذا الكتاب الذي يعني للأسف من أكثر الكتب انتشارا عند عامة المسلمين ويباع على الأرصفة في كل مكان الذي الذي سموه بمفاتيح الفرج فيه او يحتوي على ادعيه يعني تمتلئ بالتوصل الشركي فهم يعلمون اتباعهم انهم عند الكرب يلجؤون الى الرسول صلى الله عليه وسلم يلجؤون الى الحسين إلى أولياء, الى اولياء الله الى اهل البيت وهكذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا وقعنا في كرب أن نتوجه إلى الله بهذا الدعاء لا يجوز مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم بصيغة خطاب الغائب. يعني, يعني مثلما يقول بعض الوعاظ والخطباء يعني في بعض القطبين وفي بداية بعض القطبين ولقد بلغت الأمام يا رسول الله وأديت ما عليك كان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجلس هذا لا يجلس وسيلة إلى الشرك لا يجوز مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وكذلك يعني هؤلاء الذين يعني ينشدون هذه الأنشيد البدعية تجد أنهم يقعون في نحو هذا ما. بل يقعون في ما من هذا تجد أنهم ينادون المجزد الأقصى هكذا في هذه الأنشيد يعني ينادونه ويعني يشكون إليه يشكون إليه هم المسلمين الله مستعب ويشكون إليه ظلم اليهود وكأن المسجد الأقصى أو كأن هذه القبة الشركية التي بنيت عليها وقريبا منه كأنها هي التي سوف تخرج اليهود من فلسطين فامسال هؤلاء بارك الله فيكم لا يستحقون نصر الله ولذلك يعني الذي يحدث لهم من تنكيل او من يعني تشريد وبما كسبت ايديهم هذه الفرقة التي تسمى بحماس هذا الحزب <تصفيق> الذي هو يعد يعني من أكثر الأحزاب ضلالا وانحرافا عن الإسلام الصحيح فقد جمعوا تحت حزبهم فكر الخوارج في أغلى صوره وفكر التشيع وفكر الاعتزال هم حزب هم, هم يمثلون حزب الإخوان في فلسطين خماسة الإخوان في فلسطين هذا هو حزب الإخوان ولذلك تجد أنهم يعني لما تمكنوا من السلطة هناك ما غيروا شيئا أبدا من مظاهر الشرك أبدا بل حاره دعاة التوحيد بل قتلوا دعاة التوحيد قتلوا الشيخ أنا أشكر كان يصمد عابل نصار هو يعد منش أنصار السنة في فلسطين الذي أنشأ عنصار الصنة في فلسطين كان بلغ من رمر الخمسين أو أقل أو يزيد وكان خطب خطبة يعني فيها شيء من النصح بالرفق والدين إليهم وإلى غيرهم بأن, بأن يرفقوا بمسلمين الذين تحت أيديهم وأن يعلموهم وأن يسلكوا سبيل السلف بمن متمكنوا صارت لهم الهيمنة والسيطرة على غزة على أقل فإذ به خارج من خطبة الجمعة وقد ركب السيارة مع بعض إخوانه يأتي إثنان من الملثمين من حماس ويوجهون إليه رصاصات الغدر ويقتلونه غيلة هذه حمس تقطب دعاة التوحيد هذه حماس التي يبت من أجلها حسان ومن على شكلته نعم اسلام صنعوا في أفغانستان قتلوا الشايق جميل الرحمة من الذي قتل الشايق جميل الرحمة في أفغانستان هذه جماعة التكثير هذه التي خرجت من تحت عباة الإخوان فهؤلاء لا يخفون الله ولا يخفون من الشرك ولا يخفون على أدبعهم وأقوامهم من الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا يهتمون بهذا أصلا ليس من أصل دعوتي أصلا ولذلك يعني ما نحزن على ما يحدث له ولكن نحزن طبعا لضعفاء المسلمين العامة هناك من أهل فلسطين من الذين هم يعني ليسوا علي على منهج هؤلاء من العامة نحن بلا شك يعني نحزن لحالهم ونسألهم يرفع عنهم هذا البلاء ولكن في الوقت نفسه يعني نقول لهم إن سبيل نصركم على عدوكم لا يكون إلا بأن تعودوا إلى التوحيد الصحيح وأن تعودوا إلى الغلماء الربانين وأن تتركوا هذه الأحزاب التي استنزفت أموالكم واستنزفت أولادكم واستنزفت دماءكم بلا فائدة لو أنفق خمس هذه النفقات التي تنفق في حزد حماس هذا والحزد حماس هذا في مصر العلم الصحيح من التوحيد والصنة في شتى ربوع فلسطين وتم تربية جيل صالح من الشباب على هذه العقيده الثويه ما لبثن اعواما الا والا وخرج اليهود من ايه من فلسطين مرصر الله قالك ان هم سلكوا سبيل النصر فكان ينصرهم الله فلهن نقول هذا حتى نرد على الشبهات التي قد تنطق في القلوب انهم يقولون يعني نحن ان ان ان ان, أن, أن الفلسطينيين أن المسلمين الفلسطينيين يجاهدون سنوات وينفقون أموالهم ودماءهم ولم ينصرهم الله عز وجل حتى الآن وينصيبون اليأس طب لماذا لماذا لم ينصرهم الله لأنهم ما يستلك أسباب النصر فلا نيأس نيأس نك إذا نحن أخذنا من الأسباب وخذلنا الله لكن الله عز وجل لا يخلط وعده ولكن نحن نحن الذين أخلفنا الوعد فلنسمى لم نستحق النصر وصلت علينا عدو إيه؟ هذا العدو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أخذ لما شجت رأسه يعني يسكو إلى ربه سبحانه وتعالى يعني كيف يفعل الله بقوم شجوا رأس نبيهم فكيف بمن يقتلون أدباع الأنبياء من العلماء كيف يفعل الله بهم هم لا يرقبون إلا ولا زمة في دعاة التوحيد والسنة ويعني يجلبون بخيرهم ورجلهم عليهم هم عندهم دعاية السنة أخطر بل لهم أكثر يعني عندهم العداء موجع إليهم أكثر من, من العداء للشيعة بل ليس هناك عداء للشيعة عندهم. هم يوالون الشيعة الرواقض الذين يصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنهم ويقترون دعاية التوحيد والصنة نقرأ ناس بابا المسلم أرجاب لذب يطلب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذب يطاها لا يشبك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشبك به شيئا دخلا لا ماذا نتأكيد إلى حديث من, من المصود رضي الله عنه أو دليل آخر اختذل بالمصنف على الخوف من الشرك من علم أنه من مات على الشرك أنه سوف يدخل النار خاف وكيف لا, وكيف لا يخاف وكيف أخافتم وأشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لننزل لي عليكم السلطانة وقد قال سبحانه وتعالى ومن الناس الميتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظالموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد فالأقاق فالذين يتخذون أندادا من دون الله الحمك الله عليهم أن يخاقوا أشد الخوف وأن يعلمون انها هؤلاء الانداد سوف يتبرؤون منهم يوم القيامه ولو كانوا من الملائكه لو كان ولو كان هؤلاء الانداد من الملائكه ليتبرؤون منهم يوم القيامه كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا نعم. نعم. لا لا و... ويوم جميعاً... نعم. ثم... نعم. ويوم جميعا ثم هنا وهم يحصرهم ثم يقول للملائكه هؤلاء يف كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولي انت وانت ولي من دونهم قالوا سبحانك انت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون لجن أكثرهم بهم مسركون يتبرون يا الله عز وجل وكما يقول المسيح عليه السلام لما سأله ربه أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي قال سبحانك ما قال سبحانك ما كان أنا... هو زلله شيء طيب الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس تتخذون يا اميا من دون الله قال سبحانك ما يكن ما كان قال سبحانك ما يكون ان اقول ما ليس لي حق ان كنت قلتوه فقد علمك وتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وانت علمه مين ف هكذا, هكذا يوم القيامة يصاب المشركون بحصرة والندمة فالله لقد كنا في ضلال مبين إذن سويكم ورب العالمين لقد قرأ الباب لزيادة لا كونه لا المساء لا لا بالدعاء الى شهاده أن لا إله إلا الله وقضى ان تعالى وهذه سبيل القدر الى الله على لطيره الايه علي العباس <تصفيق> رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي حوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا الله إلا الله وفي الرواية إلى أن يوحد الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤفد من أغنيائهم فترد على تفرائهم فإن, فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وفرائم أموالهم واتق دعوة المبلوغ فإنه ليس بينها وبين الله حجار أخرجاه بعد ان بين المصنف في الابواب السابقه اهميه التوحيد ثم ذكر الخوف من الشرك عقب هذا بهذا الباب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هذا وهذا مفترض ان اذا علمنا اهميه التوحيد وخفنا من الشرك ما المنتظر منا ان نتعلم هذا التوحيد أن ندعو الناس إليه ولذلك يعني ذكر المصنف هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كيف يكون الداعية على بصيرة في دعوتي يكونوا على بصيرة في دعوتي بالعلم البصيرة تتعد أعلى درجات العلم كل هذه السبيل الله لم يقل على علم أقل على بصيرة لأن البصيرة هي أعلى درجات العلم فكيف من يدوه الله على جهل ليس, ليس حتى على أدنى درجات العلم يعني هو لم يحقق حتى أدنى درجات العلم ويقول أو يسمي نفسه بأنه من أهل التبليغ والدعوة هذه من تسمية, من تسمية الأشياء بغير اسمها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أسراط الساعة أن تسمى الأسماء بغير بغير مسمياتها فيسمى الخمر بغير اسمه ولكن, ولكن هذا النظام يقتصر على المعاصي فقط ولكنه تعبى حتى إليه إلى أبواب الدين فصارت بعض مسائل الدين تسمى بغير حقائقها ويأتي هذا الذي وليس من أهل العلم وليس من أهل الدعوة ويسمي نفسه بأهل التبليغ والدعوة يعني هذه من إيه؟ من الأمور التي يعني يحزن الله القلب أن تضيع زهود المسلمين هداء بهذه الطريقة ولكنها سنة،, ولكنها سنة الله سبحانه وتعالى أن يحدث هذا الاختلاق وهذا الافتراق و... كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالواجب على الداعية أن يتعلم أولا وكما بينا أن أول واجب على الدعية في, في العلم أن يتعلم التوحيد والعقيدة وهذا أو من أجل هذا جلسنا اليوم أو نجلس في كل في كل ثلاثاء أو في كل ليلة أربعاء كي نتعلم التوحيد حتى نكون على بصيرة إذا علمنا غيرنا إذا دعونا غيرنا نكون على بصيرة والذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إن أنا هو اتبعني وسبحان الله وانا من المشركين نعم <تصفيق> وقوله سبحانه وتعالى في الآية الاخرى ادعو <تصفيق> الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن <تصفيق> هذه, هذه الآية قرينة الآية السابقة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة هي البصيرة والموائزة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن كيف تجادل, كيف تجادل قوما بالتي أحسن وأنت على جهل للا شك الجاهل الذي يجادل غيره ها؟ لا يجادل بالتي أحسن إنه لا يدري مولا أحسن أصلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن طيب هو يكلم غيره في أمور هو يشهرها فكيف يدعوه بالتي أحسن يأتي هذا التبليغ الجاهل المسكين يكلم أحد العامة يعني يريد أن يرغبه الدخول الى المسجد ها فياتي لو غريب عجيب يعني لا تدري من اين اتى به لا في كتاب ولا في سنه يعني كان مزعله الدين كليك الامور التي من الممكن ايه انك فيها بايه هكذا يعني هم هم يصرفون يعني يعني يعتبرون أن طلب العلم من التكلف فيقول يعني نحن ندروا الناس بفطرة هاتسا وهل الفطرة يعني تعد من العلم الذي أمرت بتبليغي؟ هم يريدون أو هم يقولون أن الصحابة خرزوا في البلدان والأمصار دون ان يقبلني وهذا كذب وهذا كذب كذب على الصحابه اين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم تم حديث معاذ هنا ها أرسل من الى اليمن ارسل ارسل عالما ولا صحابا معاذ معاذ بن جابر رضي الله عنه هل ارسل اعرابيا ها من الأعراب اللي ندخلوا في الإسلام وليسوا على علم ولا دراية إلا بأداء الفراء الساقط نصلا والنوافل وهل الصحابة لما تفرقوا في بلدان من الذي تفرق في البلدان تفرق في يعني ذهب ابن مسعود إلى الكوفة وذهب ابن عباس إلى البشرة وفي مصر عمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر ولماء الصحابة تفرقوا في البلدان ولم يتفرقوا وهم الذين هم الذين نشروا الدعوه وبلغوا هذه الدعوه في شتى البلدان يعني طلع في كلامها ولا هم بسبب جهلهم يحتجون بلا شيء و قد البخاري هذا الحديث في اول كتاب التوحيد <تصفيق> حديث ابن عباس هذا وضوب عليهم باب دعاية النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمته إلى التوحيد <تصفيق> فهكذا يعني عرف الأئمة من أهل الحديث أهنية التوحيد وأين هؤلاء من البخاري أين جماعة التبليغ والدعوة من كتاب التوحيد في صحيح البخاري مثلا لا يرفعون له رأساً. ولا يدرون عنه شيء أصلا وقد لا يعرف أحدهم أصلا أن هناك ما يسمى بكتاب التوحيد في البخاري فأين هم كتب التوحيد عمتا لا يدرون عنه شيء إلا قليلا فكيف ينصر أمثال هؤلاء وكيف يقال إن هؤلاء يصدون صغرة ده هم أحداث في بلاد الإسلام مش يصدون صغرة يعني لا يتون حتى سكتوا فقط يعني لا أحداث صغرة ولا صدوا صغرة لا, لا ينريد أن يصدوا شيء ولكن لا يحدثون صغرة هم أحداث صغرة لجهلهم في بلاد الإسلام وأوقاع العامة من أتباعهم التي نختروا بهم في في البدع والمقدسات وأحيانا في صور الشركيات من الشرك الأكبر والأسر كما يعني ذكرنا هذا من قبل والعل غدا إن شاء الله مزيدا من التفصيل في درس التوضيح طيب انك تجد قوم من اهل الكتاب اعتنا اغلب اهل اليمن اهمنين من اهل الكتاب من اليهود والنصارى اه يعني خص الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالايه بالدعوه فالذكر الاول وما تدعو اليه الشهاده وفي روايه ان يوحد الله ما كما اخرجها امام البخاري اين هؤلاء من هذا الترتيب في الدعوه اه باي الامور نأخذ؟, ناخذ بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مراتب الدعوة ولا ناخذ بترتيب جماعة التبليغ جماعة التبليغ بل كلها الجماعات والأحزاب هذه جعلوا التوحيد في آخر شيء بل أخرزوه من المراتب هم يقولون التوحيد منفكر الناس عنه الأحزاب السياسية نحو الإخوان وما تفرع عنها يقولون كما قال حسن البنة في لقائه التاريخي مع الشيخ محمد حامد الفكر رحمه الله تعالى <تصفيق> لما قال للشيخ حامد نريد أن نجمع أو أن نجمع الناس على الإسلام فقال له الشيخ حامد لا نجمعهم على التوحيد أولا فقال لو حسن البنة لا نجمعهم على الإسلام العام ما هو الإسلام العام وأبى أن يتوفق مع الشيخ محمد حامد على البدء بالتوفيد هكذا بكل صراحة ووضوح ورغم هذا يجعلونه شهيد الإسلام والشهيد حسن البنة المجدد مجدد القرون السبع الماضية كما قال سعيد حولي والتنصير والدعوه يقولون ان التوحيد يمنع الناس من دخول المسجد اذا انا, إذا أنا دعوت فلانا الى التوحيد لن ياتي ياتي الى المسجد واذا انا حذرت حضر حضر من الشرك نفر عني فأين هم القوله فليكن أول أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله فإن هم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلاة يبقى جعل الدعوة إلى الصلاة بعد ذلك وهذا خلاف ما تسير عليه جماعة تطلب الدعوة جعل الصلاة قبل التوحيد فكانهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم اعلم من النبي صلى الله عليه أعلم منه باحوال الناس واعلم منه بالمصلحه والمفسده وارم انه منه بما ينفع الناس <تصفيق> نقول الزباب ولهما عن تهي بن شعر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قيبر لرطي أن الرواية بدل رفلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذنبون ليلته أيهم يعطاها لما اضطوا وضعوا أن أنت لم تقرأ قال المصنف وفي ان الانسان قد يكون عالما ها هنا ليس تصح نقص الى النسخه الاخرى نسيت نزلت موجوده نسخة وقال قال مصطفى الرحماني وفي ان الانسان يكون عالما مباشره حسيب كويس خلاص تمام نقرا لرسلنا راية قد الرجل يحب الله ورسوله ويفكر الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوخون ليلتهم أيهم يطال فلما أصلحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن, إن, أن يطال فقال إن عليه أن يطال فقيل هو يشتكي عينيك فأرسلوا إليك فأتى بهك فطبطب في عينيه ودعا له فاتيريه فوتي يليه فطبطب فطبطب في عينيه ودعا له فبلى كان كن لم يكن به وجع فأعطاه الرايه فقال انفض على رشك انفض على على رسلك وقال لهم على رسلك حتى تنزل بك حديث ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم ان يجب عليهم من حق الله تعالى في الله تبارك الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير نعم وفي هذا الحديث بيانه لفضيلة علي من أبي طالب رضي الله عنه وأنه الذين يحبون الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبات الناس يدوكون ليلتهم نعم كما قال المصنفون يدوكون أن يخوضون وهذا يدل عليه على حرص الصحابة, وعلى الصحابة على حرص الصحابة عليه على ما يقرمهم إلى محبة الله إلى محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كلهم غدا على رسول الله يرجو أن يعطاه حتى ينال هذه الشهادة العظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم في الحديث أيضا يعني جواز التبرق نعم ببصاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هنا فبصق على عينه فبرئ فكان هذا البصاق على عينيه علي من أبي سببا في شفائه منهم هذا أمرت وإذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط وفي حياته وكان الصحابة كما سبت في الحديث كانوا يعني يتصارعون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيهم يأخذوا منهم التماسا للبركة منهم وأقرهم على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا كما بينا ليس لأي أحد من دون النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. وأما الحديث هذا لذكر احفظ جميل البعض من أهل البدع من التبرد بدول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يصف طيب هو كما قال شيخ الإسلام ابن هنا فيما نقالهم صاحب فتح المجيد في قوله يحب الله ورسوله ويحبوه الله, ويحبو الله ورسوله ليس هذا الوصف مختصاً بعليه ولا بالأئلمة ولا بالأئلمة الاثنى عشرية إن الله ورسول ورسوله يحب كل مؤمن تقين يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على المواصب الذين لا يتولونهم أو يكفرونهم أو يفسقونهم كان خوائج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة <تصفيق> الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم إن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل إن الله تعالى ورسوله لا يكزق مثل هذا المتحي على من, يعلم على من يعلم الله أنه يموت كافراً وفيه أيضا في هذا الحديث إذبات صفة المحبة لله عز وجل خلافا للجهنية الذين أنكروا صفة المحبة وأنكروا أو عطلوا كل صفات الله <تصفيق> في قوله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك درس عظيم لهؤلاء الثوريين الذين يا ليتهم يخرجون للجهاد الصحيح حتى يعني يقال لهم هذا انفذ على رسلكم بل يخرجون للهرج والمرج والإفساد في الأرض هم لن يعني يلتزموا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث انفذ على رسمك وفيه بيان فضل التؤدة حتى في الجهاد لا يعني الجهاد الهمجية لأن للأسف قد انطبع في أذهان الشباب بالخصوص في هذا الزمان ان الجهاد قرين الهمجية كأن الجهاد هذا عبارة عن, إيه؟ عن, إيه؟ عن همجية مثل هذه المجال التي تحت في المظاهرات وفي في هذه التفجيرات هذه هذه تسمى بحرب العصابات التي أخذت من الغرب الكافر من أوروبا ومن الثورة الفرنسية لا يعرف هذا عند المسلمين هذا ليس من هذه الإسلام هذه الأعمال ولكن المسلمين هم يعني كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أو كما أمر هنا في الحديث قال علي وكان خارجا إلى الجهاد انفذ, انفذ على رسمك انفذ على رسمك كما قال أيضا لمن يمشي إلى الصلاة أمره أن يمشي عليه السكينة والوقار هكذا المسلم يكون مطمئنا ساكنا خاشعا في كل عباداته وأحواله حتى في الجهاد فهذا يعد أدباً من أداب القتال والجهاد على رسمك على رفقك من غير عجرة واذا لا يتعارض مع إظهار القوة لكافرين السكينة والثؤدة لا تتعارض من مع إظهار القوة والعزيمة حتى تنزل بشاحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام فالجيس المسلم يبدأ أول أول ما يبدأ بدعوة الكافرين أو بدعوة الذين سوف يقاتلون إلى الإسلام فإن قبلوا الإسلام فكانوا بها وإن لم يقبلوا فليدعوهم إلى البقاء على دينهم وأعطاء الجزء <تصفيق> إن أدوا فليستعن بالله وليقاتلهم كما جاءت مراقبه أيضا هذا الأمر في حديث بريدة ابن, نعم ابن الحصيب كما في الساعة المصلم في في حديث بريدة ابن الحصيب كما في صحيح الإمام المسلم وأيضا ندل على هذا الأصل على هذا المعنى حديث الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي يعني حديث آخر في رواية أخرى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإن فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله <تصفيق> <تصفيق> في فوالله لأن يهدي الله رجلا واحدا خير لك من خمر النعم يعني بيان فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضيلة الحرص على هداية الناس وأن هذا يعني يعد من من, من أعظم أجل الأعمال أعظم من النوافر يعني أنت إذا تفرغت لطلب العلم ولتعليم الناس تحصل على الثواب على الفضل أكثر مما قد تحصل عليه من التفرغ مثلا لصلاوات النوافر ولقيام الليل ولقراءة القرآن فحزن فالعلم والدعوة بلا شك أعلى ردة من أداء النوافر ذلك لم يأتي مثل مثل هذا الفضل المسكو هذا الحديث لأن يهد يا الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم تعد من أجود أنواع الإبل عند العرب كان يضرب بها المثل ويعني جاء في الحديث الآخر خير لك من الدنيا وما فيها هذا لم يأتي مثله في حق النوافر في حق أداء النوافر من الصيام أو من الصلاة ولذلك الحريص على تخصيل الثواب لا يدع مثل هذا الفضل فعليك أن تجتهد في دعوة أهلك وفي دعوة جيرانك وفي دعوة إخوانك وأن تلتنسى هذا الفضل والأجر العظيم نعم انك اذا هذا الله بك رجلا واحدا فقط ولو الى التوحيد فقط يعني انك تبلغ دعوة التوحيد كما تعلمتها في هزية دروس وفي غيرها لكل من طلقاها لكل من يفصر لك ان تلتقي به من عامة المسلمين على القبر ما اتاك الله من من اسباب ومن قوة ومن وقت يعم الخير بلاد الاسلام انت إذا اشتريت من الباقة شيئا ووجدت فرصة تذكره بالتوحيد جارك الذي تراه يعني ليلة مهارة كلما تلتخي به ووجدت أو سنحت الفرصة تذكره بالتوحيد على بدون تكلف في صلتك لرحمك في زيارة الأقارب اجعل الجلسة التي تجلسها تذكير بالتوحيد واجعلها تحذيرا من الشرك هذا يكون شغلك الشاغل وتحرص على هذا الفضل لان يهدي الله بك رجلا واحدا فقط لو اتيت يوم القيامة براجلا واحد فقط من اقاربك او من جيرانك هديته او تسببك في هداياته الى التوحيد والى الصحيحة كان يعد من أجل أعمالك وقد تدخل الجنة بمثل هذا العمل وقد تغفر لك ذنوبك بمثل هذا العمل فلا تضيع هذا الفضل وكن عليه على ذكر من هذا الكلام فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى دعوة التوحيد علما وتعلما ودعوة <تصفيق> وصلى على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى